بسم الله الرحمن الرحيم، الهك متكس رحتا زمط مل كلا سوف تعلمون ثم كلا سوف تعلمون <تصفيق> كلا لو تعلمون لا ترون الجحيم، ثم لا عين اليقين، ثم Lonna, yhdessä yhdessä Yhdessä yhdessä